ஃி சில உஃபி குடிகு மீி குலுரோ தி கும் ஹயர மீம் ஓய் கும் வல்ல غفور رحيم وان يريد خيانه كف قد خان الله من قبل فام كان من غب والله هو عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَغَىٰ نُقَوِّمُ وَجْهَهُ مِثْلَ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَظَمِهِم أَوْلِيَاء إِلَّا كَفَعَلُوا تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاجْرُ وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع فَأُولَئِكَ مَكُمٌ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ Allah <laughs>